وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ p <laughs> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَطِيعُ الله لا إله إلا هو داروكم وان انتو وتصفحو إن آمن مولاكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر العظيم فتقوا فَإِنْ كُنْتُمْ تُسْمَعُونَ وَأَطِيعُونَ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ قَنَشَ عَنْ نَفْسِهِ